BOOK 2 Sešdesmit pieci Kamsatun vasit Hamsa Kamsa vasit tūn Noliegums divi Ennefi ithnān Ennefi ithnān Vai gradzens ir dārgs? هل الخاتم غالي الثمن؟ هل الخاتم غالي الثمن؟ ما؟ تس ماكسا فقط. لا، يكلف 100 يورو فقط. بتمان لكن معي 50 فقط. لكن معي 50 فقط. بايتو هل صرت جاهزا؟ هل صرت جاهز؟ ناي، ول لا، ليس بعد. لا، ليس بعد. بك استوليت لكن سأجهز حالا لكن سأجهز حالاً بيت فيل فيلي الزب هل تريد مزيداً من الشربة؟ هل تريد مزيداً من الشربة؟ نه، بايراك نقرب لا، لا أريد أكثر لا، لا أريد أكثر بيت؟ vēl saldējumu Lēken, aiskreim āxer. Lēken, aiskreim aķer. Vai tu jau sen te dzīvo? Hel sara laka mudda tawila صار لي شهر واحد لا صار لي شهر واحد بات es وقد صرت أعرف الكثيرين وقد صرت أعرف الكثيرين vai tur هل تسافر غدا إلى داركم هل تسافر غدا إلى داركم؟ لا فقط, لا، فقط في العطلة الأسبوعية لا، فقط في العطلة الأسبوعية ولكني سأرجع يوم الأحد ولكني سأرجع يوم الأحديتظ مايت إياوج هل قد بلغت ابنتك س الرشد؟ هل قد بلغت ابنك سن الرشد ن ذاي ارتك لا هي الآن بلغت السابعة عشرة لا هي الآن بلغت؟ Al-sābi'a āšar Bet ir jau drauks Walakin, qad sāra laha sādiģ Walakin, qad sāra laha sādiģ Visit www.book2.de for the book and the texts.